وإذ فرقنا لكم البحر فأين جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم توضرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم التقدم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 إلا بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصارقة وأنتم تنظرون ما بعتناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن و السلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفثهم يظلمون